ويوم ه ي ذ من الوجود في الصميم يوم, يوم الوجود في عقيده ة ورجاء يوم ليوم الغار إن ل عبرته ويوم ع ز ا ؤ ه ف كل ي ولا والحيرة و القلق ل سيما أيام ا ا نظر ت ا إنه يوم عقيدة. فهو يوم عقيدة يوم ر ج الى ء ويوم نظر إ المستقبل الذي ينظر إ ل ي ه من ليس له رضا في حاضر عهده وحاضر العالم في عهده لا يرضي أ ح د ا من محبيه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 فلا مناص في ا ل ع ق ي د ة من خير وراء أ ي ا م الفناء ليذكر هذا جميعه من يتحفزون للنهوض ومن يبتغون ا ل ح ر ك ة ويقودون الخطوات ا ل م ق ب ل ة في عجله ة أمة أو أنا أ لن تتحرك أمة إلا إذا ا تتحرك فتحت م م او باب المستقبل ل تلتفث إلى ن اناه ل إلا م ا إذا ا ض ي ك فيه ل بالمستقبل ولن ت ت ق ا ء ع ي ر الحياة إلا الخلق الجديد جديد في صورة وهو مبعوث من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 من يوم الغار ومن صاحب يوم الغار